أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النور السابع من الاستغافة الكبرى بأسماء الله العسنى سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه رازقه رائما يا إله الآلهة الرفيع جلاله يا الله المحمود في كل فعاله يا رحمن كل شيء ورحمنك يا هالعين لا عين في ديبولية ملكه وبقايه يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولا يؤده يا باع الباقي أول كل شيء وآخره يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه وبقائه يا صمد من غير شباه فلا شيء كمثله يا بام فلا شيئ كثوء يدانه ولا إمكان لوصفه يا كبير انت الله الذي لا تهتل القول لوصف عظمته يا بارئ نفوسي بلا مثال خلا من مثله يا ذاك الطاهم من كل عافه يا كافيان الموسع بما خلق من عطايا فضله يا نقيا من كل جمر لم يرضه ولم في فعاله يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعما يا منان ذا الاحسان قد عمى كل الخنائق عنه يا دَيانَ العبادِ كلٌ يقولُ خاطئاً رهبتهُ ورغبتهُ يا خالقَ من في السماواتِ والأرضِ وكلٌ إليهِ معادهُ يا رحيمُ كلُ صريخٍ ومكروبٍ وغيثهُ ومعادهُ يا تَمّ فلا تصف الآلسن كل جناله وملكه وعزه يا مبدع البتائع لم يبغي في إنشائها عونا من خلقه يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه ولا يؤده يا حريم ذا الآلات فلا يعادله شيء من خلقه يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته يا حميد الفعال تلمني على جميع خلقه بنطفه يا عزيز الغالب على جميع أمره فلا شيء يعادله يا قاهر ذل بضش الشديد أنت الذي لا يطاق إن انتقاؤه يا قريب المتعالي فعاق كل شيء الارتفاعي يا مظل كل جبار عالي بقهر عزيز سلطانه يا كل شيء وهداه أنت الذي فلقى الظلمات نوره يا عالي الشامخ فوق كل شيء علوء ارتفاعه يا قدوت الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من جميع خلقه يا مهدم البرايا نُعيدها بعد فنائها بقدرته يا جليلٌ تكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق قوله يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنايه ومجده يا كريم العفي للعدل أنت الذي ملعى كل شيء عدله يا ظيم ذا الفناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فنائي بالعز يا قريب المجيب الداني دون كل شيء قربه يا عجيب الصانع فلا تنطيق الألسل بكل آلائه وثنائه ونعمائه يا في عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة ومعاذي عند كل شدة ويا عجائي حين تنقطع حيلتي لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تدعو السماوات والأرض ومن فيهن ولك أن تلحق فبعادك الحق ورقائك حق وقولك حق والجنة حق حق فمحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق أسألك الله اسمك الأعظم وادعوه كبي اسمائك الحسناء كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على بديك ونبيك برسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يا اصفى ما صليت به على احد من خلقك انك حميد مجيد وان تعطيه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد واسألك كما ذيتي للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوافني وأنا مسلم. واسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة بين محمد صلى الله عليه وسلم. Fî a'lâ derecetil cennetil cennetil huld Ve es'elik Allahümme en tef'al bi'kelâbe kedâ Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Allahümme inni abdüke ve abnu abdike ve abnu emetike ناصيته بيدك ماغ في حكمك عدل في أطائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك فاستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا من الجلال والإكرام ya sırıqal müstal sırıqina ve müntehara übeğe abidin, al mferj an ilmekrubin, al muroyha an ilmalhumin ve müjibe duayıl muzdarin ve kaşf an ilkurabi ya ilahı من بك كل حاجه يا ربي يا ربي يا ربي يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا صريخ المستصريخين يا غياثا استغيث به يا كاشف السوء يا rahimim ya mujib davatil muzdaribin ya ilaha ya rabbi ya rab ya rabbi.